اللي يزيد ولاءي ضيع حياتي إجتماعي ري ترتي عيوني عزي وين طيت انتما انطيف لي يطيح راسي ويحل المقايش يا باينسي اي انظر هي الوضيع شوفايش اتور باينسي مساتي دقم مساتي والنصر يأتي بمماتي مساتي دقم مساتي والنصر يأتي بمماتي ستحفّ الأملاك بقبري لا رجعة في هذا الأمر ستحفّ الأملاك بقبري لا رجعة في هذا الأمر لن أعطي ليزيد ولائي لن اعطي ليزيد ولاءي سالله يحسيفي ودمائي لن اعطي ليزيد ولاءي سالله يحسيفي الموت أو النصر جرت حتى في هذا الأمر فان الموت او النصر جرت حتى في هذا الامر طلع لي يزيد وائ فين اعطيه ليزيد ولاقي التوزيع والهندسه الصوتيه ميثم السعدي وسيان الطليباوي اداه اهل الحسيني مهد العبودي الكلمات للشعر الحسيني كريم درران المنتج والتصوير الهاشمي الحميداوي لانه ابقي ليزيد